أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيَةٍ حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذابا خزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاءوا كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا أمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا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 المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوافق وأمنت أن أكون من المؤمنين.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 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا عد لفضله يصيب به من يشاء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 فَإِمَّا يُنْهِيَنَّكَ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ رَبُّكَ فَتَبْشِرْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ الله أكبر